نطبق العبارة الماضية ثم ناتي الى محل الكلام بالنسبه الى عبارة الامت سيد ماذا؟ ما جاء؟ ما جاء؟ العبارة التي توقفنا على ذلك شنو كانت العبارة؟ فإذا كان صحيح يوم الجمعة في مقتل زين مثلاً في يوم السبت الذي بعده الذي بعد الجمعة يوم السبت هذا اليوم يوم السبت ذات أخرى صحيح؟ من الزمان لم يكن لها لم يكن للذات وصف القاتل في يوم السبت في يوم السبت يعني لا لم يكن لهذا فيها في ذات يوم <تصفيق> اي ذات يوم لم يكن للذات التي قامت بالقاتل يوما جمعا لم يكن لها تلبث بالقاتل في يوم السبت لم يكن لها تلك الذات يعني فلبث فيها في ذات يوم السبت هذا هو معنى الايمان انت عينا وقمنا إلى كلمة والجواب اذا إذن الإشكال اتضح من أنس البعض قال البعض قال النزاع لا يجري في اسم الزمان لماذا؟ لأن اسم الزمان اذا زال عنه الوقت زالت ذات الزمان لان تاتي حفة ثانية والزمان أمر سيال غير خام صحيح؟ أنا معنا. والجواب أن هذا صحيح يعني هذا الإشكال المصنف يشم من رائحه أنه يسلم بالإشكال لكن يقول صحيح لو كان لو كان باسم الزمان لفظ مستقل محتوس إذا هذا صيغه مفعل يعني نفعل معنى مضرب مقتل إذا كان فقط موضوع لإسم الزمان صيغة مسعج فهذا الاشكال صحيح ولكن صيغة مسعج موضوع لفردين موضوع لفردين أحد الفردين اسم الزمان صحيح والفرد الآخر اسم مكان. فارتفاع النزاع في اسم الزمان لا يعني رفع الصيغه من الأسف لا النزاع في الصيغه باقي أيضا قال والجواب ان هذا صحيح لو كان اسم الزمان لفظ مستقل مقصور ولكن الحق ان هيئه يعني الصيغه ان هيئه اسم الزمان هذه الهيئه موضوعه لما هو يعم اسم الزمان واسم المكان ايضا ويشملهما ويشمله معا فمعنى المضرب مضرب معنى المضرب المضرب يعني فمعنى المضرب يعني اسم مكان ويتم زمان ايضا أقصد بالمضرب زمان الضرب ومرتت بالمضرب مكان الضرب مكان الضرب مثلا الافعال المتصفه بكونها ضربا للضرب والضرب اعم من الزمان والمكان وضربت عام من ان يكون زمانا او مكانا ويتعين أحدهما بالقرينه إذا واحد قال مضرب زيدن ولم يذكر قرينه يصبح الكلام مجمع حتى يتعين اسم الزمان أو المكان نحتاج إلى قرينه مثلا أقول مضرب زيد في يوم السبعة أو أقول مضرب زيد المكان كذا صحيح؟ فالكلام الحرنة تعين المقصود بسم زمال و بس من مكان فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعميمه لما تلبث بالمبدأ ومن قضى عنه أن يكون أحد فرديه من هذه الكلمة يفهم أن المصنف متلم بالاشخاص يقول أحد مع أنه موضوع لفردين المصنف يقول واحد من الفردين فانسلم بخروج الفرد الآخر اسم الزام المحل النزاع قال ومن, ومن قضى عنه أن يكون أحد فردين يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الجار هذا أوضح بالي أن يكون أحدو أخبرها أن يكون أحد الفردين يمكن هذا خبره يعني قصده خارج أن يكون أحد الفردين خارجه عن محل النزاع هذا الخروج لاحد الفردين لا يعني أن يخرج الفرد الآخر قال والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون مفت بالزمان يكون فيه أفل صيبة مفعل. صيبة مفعل. أفل في أصل صيغة صيغة نفعاً صيغة نفعاً أصل الصيغة هذه وضعت خصوص بس أو من الأعذ من المتلبس ومن القبر قالوا الخلاف أن النزاع أن النزاع حينئذ لا يكون في الأفراد وإنهم في وضع أصل الهيئة يعني أصل الصيغة صيغة نفعاً التي تصلح للزمان والمكان شوفوا لا لخصوصة بالزمان فقط، ويكفي في صحة الواضع للأعم ان كان فرد المنقضي أو المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه التفت، وأن امتنع وأن امتنع أحد فرد، يعني إذا خرج اسم الزمان لا يعني خروج الصيغة بالمصطلح، لا الصيغة باقية لأنها تشمل اسم المكان ايضا وفي درس المضى قلنا وفي درس المضى قلنا المشتفى الأصولي يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، واسم المكان فإذا قلنا خرج اسم الزمان اسم المكان باقي والصيقة موضوعة للزمان والمكان فإذا خرج فرض الفرد الآخر باقي في مكانه، فيدخل في, في محل الزاق صيقة مصحة الزايا اختلاف المشتقات من جهة المبادئ وقد يتوهم بعضهم قلنا بالأمن أن مثل نجار ومثل خيار وطبيب ومنشار ومفتاح يخرج عن محل النداء. لماذا؟ قال لأنه موضوع للأعام طبعا أعلم المتلبث بالمبدا المصنف قال في الجواب هذا الكلام غلط نحن حينما نقول متلبس نقصد من له شأنية العمل لا لن بالعمل فعلا اذا انقضى عنه تلك الشأنية انكسر المفتاح انكسر المنشار انئذ اطلاق كلمه منشار مفتاح عليه فعل الانكسار بعد الكسر عفوا بعد الكسر هذا اطلاق حقيقي له مجازي اما ما لم ينكسر فلا يزال متردد بالمبدأ ماذا متردد لان شانيه الفتح موجوده فيه وان لم يتردد بالفعل الشعريان وقد يتوهم بعضهم ان النزاع هنا يعني في المشتق لا يجري في بعض المشتقات الجاريه على الذات مثل النجار والخياط والطبيب. والقاضي بعد والمسباح والمنشار والعالم والسقيه إلى آخره ونحو ذلك مما كان الحب الحرفي والمهني يعني نجار خيار بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأعن فابن بعد ذلك ومن شأ الواهن أن نجد صدق هذه المشتقات صدقها حقيقتين على من انقضى عنه تلبث تلبث الفعل بقصوده بالمبدأ من غير شكل وذلك نحو صدقها على ملكان مائما نجي الى النجار وهو نقول هذا هو النجار مع انه غير متلدث بالمبدأ بالفعل الان فاذا اسم نجار اسم خياء موضوع للأعام قطعا فلا نزاع فيه فيخرج عن محل النزاع على رأي المستشكل. قال بس مع أن المائم غير تلبث بنجارة الان سعلا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء أو الفقاهة أو, أو إلى آخرين ولكنه كان مطلقة بها في زمان المضار وكذا الحال في أتماء الآلة كالمفتاح والمنشار والمقود والمقود تعرفون اللقود نخد سيارة يقود السياره ايسر مقود سواء كان السائق جالس في السياره الان ويقود السياره هذا يسمى مقود او لا كان السياره مقفله والسائق في بيته اين يسمى مقود هذا والمكنه ايضا سواء كانت تعمل تسمى مكنسه او لا تسمى مكنسه ايضا فاسم المكنتين والذيله والقواص والمكسار والمنشار موضوعنا لاعلم المتلبس بال فانا تضف على ذواقها حقيقه مع عدم التلبس فعلا لمبادئها والجوار ان يقول والجوار على ذلك ان هذا التوهم منشئه الغفله من عن ماذا عن معنى النبذ بالآن بينا المبدأ لا يقصد به المبدأ الفعلي لا نقصد بالمبدأ شأنية شأنية الفتح شأنية الناشر شأنية الطبابه والفقهاء إلى اخره عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتق فإنه يختلف هذا المبدأ يختلف اختلاف المشتقات لانه طارئا يكون من الفعليات مثلا عندما نقول زيد قائم زيد جالس يعني بالفعل الان قائم الان جالس فعلا متلبس بالجلوس او القيام اما عندما نقول زيد عالم فحتى لو كان في بيته جالس ايضا يسمى عالم حتى لو لم يكن الناس يسمى عالم لان عنده ملكه في المفتاح شأنية الفرد في المنشار شأنية النسب وهكذا تختلف جهات المبادئ بعضها من جهة الفعلية كقائم وجال، بعضها من جهة الملكة كعالم كطبيب كفقيه وقاضي بعضها من جهة الشأنية كالمنشار والمقوة والمفتاح, والمفتاح اخره بعضها من جهة اختناع والحرفه كالنجار والخياط والثمار إلى اخره قال واخرى من الملكات مثل العلم والشقه والقضاء وثالث من الحرف والصناعات كالنجار والخياط والثمار لأن مهنته صناعته الثمارة مهنته الخياطة إلى آخرين مثلا اتصاف زيد بأنه قائم قال من المثال الشعليات إنما يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلان أقول زناد السيد جالد لأنه فعل الجالد أقول فلان زيد قائم لأنه فعل القائم فهذا الاشتقاق من الفعليات في الاشتقاق ويفرض الانتظار بزوال فعلية القيام آه. اذا إذا بعد أن جلس وقلت زيد القائم بعد أن جلس هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي بعد أن القضى أنه التلبس بالخيام وأما اكتفاته بأنه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد فليس بمعنى أنه يعلم ذلك فعلا أو يقضي الآن ذلك على كل القضاء ويحضي فعلا لا وإنما يقصد أو أنه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا بل بمعنى أنه ملك العلم ان له ملكه القضاء ملكه الاستئناف ملكه النحو إلى اخره فما دامت الملكه او الوظيفه موجودتين فهو متلبس بالمبدئ حالا وان كان نائما في داره فعلا او غافلا نعم يصح ان نتعقل الانقضاء اذا زالت الملكة بعد ان ينسى القضاء يكبر بالسن وينسى القضاء بعد ان ينسى النجاره بعد ان ينسى الطبابه هنا اذا قلنا زيد طبيب زيد قاضي زيد عالم بعد ان نسى هنا هذا الاطلاق حقيقي او مجادي هنا يحصل النزاع اما قبل ان ياخذ الملك فالملك عنده حاضره قال نعم يصح أن نتعقل الانقضاء إذا زالت الملكه أو صُلبت عنه الوظيفة صاحب العمل رب من جراء جاء واخذ الأدواء والآن زيت باقي بلا نزاء الآن إطلاق نجار عليه إطلاق حقيقي أو بلدى وحينئذ يجري النزاء في أن وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء ألا؟ وكذلك الحال في مثل النجار والخياط والمنشار فلا يتطور فيها الانقضاء متى إن لا بزوال حرف النجار ومهنة الخياطة وشئنية النشر وفعالية النشر شئني يعني بعد الانقطاع في المنشار والخلاصة إن الزوال والانقضاء في كل شيء بحسبه والنزاع في المشتق إنما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ المزدول عليها في المواد التي تختلف اختلافا كثيرا اتضح هنا؟ ام لا واضح هنا؟ واضح واضح وصل الله على محمد وعليه الطالب الله I why I'm here.